بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم غرا أو أراد بكم نفعا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قنوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَوَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا مَا كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَمْ قَهَتَنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا بصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليات فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليمًا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 أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله برضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل تزرع أخرج شطه فأزره فاستول ضف استما على شوقيه يعجب الزرا علية أيضاهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم موفرة وأجر